بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكر الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ان من جملة شروط المتعاقدين شرط الاختيار والمقصود بشرط الاختيار شرط طيب النفس والرضا في مقابل ما يسمى بالإكراه، وليس المقصود شرط الاختيار في مقابل الجبر. يعني ليس المقصود أنه لو أن أحد ليس المقصود أن تكون حالته من سن حالات من هو مبتلى برعشة اليد هذا رعشة اليد شيء جبري مجبور باعتبار مريض فلو فرضنا أن احدا لو فرضنا طبعا ما كنت شيء لو فرضنا أن احدا أصبح مبتلى بمرض في فمه مثلا فهو بلا اختيار يصدر من فمه تصدر من فمه جملة بعتك الكتاب هذا مجبور هذا خارج عن بحثنا وليس مقصود الشيخ الأفصاري هذا إنما المقصود طيبة النفس ومعرفة المقصود هذه الى آثار هامة المقصود هذا وليس ذاك هذا إلى آثار هامة نذكر بعضها إن شاء الله أصل الدليل على ذلك شاطئ الاختيار أهم بس بغطى النظر عن هذا مجمع عليه لا خلاف فيه من واضحات الفقه هذا مهم الادله ثلاثة وأقتصر على الأدلة الثلاثة أولا الآية المباركة إلا أن تكون تجارة عن تراضين ثانيا الحديث لا يحل مال مرء مسلم إلا بطيبة نفسه ونقصد ذاك الحديث التام سندان ما يهمنا يعني نترك حديث دعائم الإسلام حديث ذاك الآخر الكتاب الآخر نسيت اسمك كتابان احدهما دعائم الإسلام والاخر ها لا انا متحف العقول إذا تردنا قرنا ما جايبوا ياي هذا في ال... في الدفتر الأول مال على, ما على كل ما مهم ما دام على كلن ذيك ال ضعيف السنادان داعم الإسلام كتاب آخر شبيه للعام الإسلام الآن ظهر أه... عن ذهني اسم الكتاب مو المقصود تلك وإنما يعني أنا ما أقصد تلك حينما أقرأ هذه الرواية رواية لا يحل مال الأمر المسلم إلا بطيبة نفسه أقصد ما هو من سندان وارد في المجلد الخامس من الوسائل بحسب طبعة آل البيت باب ثلاثة من مكان المصلي الحديث الأول صفحة 120 الموجود عندي سعلا أنا أذكر أن هناك موطن آخر للرواية محمدون علي بن حسين باسناده عن زرارة عفوا باسناده عن زرعه عن صناعة عن أبي عبد الله في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اعتمنه عليها فإنه لا يحل دم رئي, دم رئي مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشخام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله أنا مسجل هذا المصدر أنا في ذهني هناك مكان آخر إلهم من الوسائل أنا الآن مسجل هنا على كل حال لا يحل دم همريئ المسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه طبعاً مو معناه أنه يحل دمه بطيبة نفسه هذا إلا بطيبة نفسه استثناء من قوله ولا ماله وليس استثناء من قوله لا يحل دم همريئ المسلم دم المسلم هو حتى ولو حلل تحليل مالي بلا ماله إلا بطيبة نفسه هذا استثناء من المال على كل حال هذا المصري اللي انا هنا انا مسجله والروايه الثانيه قول الحجه عجل الله فرجه فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا الحجة عجل الله رجل باب المجلد تسعة من طبعة أهل البيت باب ثلاثة من الأنفال الحديث السابع صفحة 541 نقصص على هذه الأدلة الثلاثة ونحدث واقل ما يذكر في المقام طبعا أبرزها أقواها أوضحها على الآية المباركة إلا أن تكون الفيات عند دراب منكم إلا أنه رغم أن الآية المباركة هي أوضحها وأبرزها قد يذكر بصدد الاستلال بالآية إشكال وهو أنه هذه الآية الاستثناء فيها منقطع لا يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض يقينا تجارة عن تراض غير داخل فيه أكل المال بالباطل يقينا إذن الاستثناء منقطع والاستثناء المنقطع لا يدل على الخاص نعم يدل على أن التجارة عن تراض نافذة لكن نحن هذا ما يكفينا أن التجارع عن تراض النافذ، إنما نريد أن نثبت أن التجارع عن غير تراضن ليست نافذة نحن نريد العكس أن التجارع عن تراضن ليست نافذة وهذا ما يثبت إلا بالحصر بأن نقول أن الآية المباركة دلت على الحصر ودلالة الآية المباركة على الحصر في هذا الإشكال إشكال أن الاستثناء منقطع والاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر فلو فرض أن أحدا قال ما جاء القوم إلا حماران ثم تبين أن بقر القوم هم جاي أو دجاج القوم أو ديك القوم لا أحد يعترف على هذا الرجل يقول أنت حصرت فقلت الا حماران تبين البقر هم جاي او دجاج جاي او تيشي اي شي اشكال ما يورد عليه فكيف يتمسك بهذه الايه المباركة هنا هذا الاشكال قد يجاب عليه بما ورد عن السيد الخوئي رحمه الله في كان كذلك ورد في هذا مصباح الفقه مال الشيخ التوحيدي رحمة الله عليه. وقد يكون في باقي تقاريرية مثلا ما رجعت كل الكتب التي تنقل رُصعنا كتاب السيد علي الشاهد رضوان الله تعالى عليه. ما راجعت كل ما كل تقارير بحثه لكن هالتقريرين راجعت كلاهما موجود بهذا يقولون يقول السيد الخوي رحمه الله أن الاستثناء هنا متصل وليس منقطع نشرح بذلك هذا إذا تردون نصدر مجلد ستة وثلاثين من موسوعة الإمام الخوئي صفحة ثلاثمية وواحد وعشرين وكذلك صفحة ثلاثمية وواحد وخمسين وإذا تردون ذلك الكتاب الآخر مصباح الفقهاء اصلاح الفصاحة، مجلد الثالث، صفحة مئتين وثمانية وثمانين. خلاصة كلامهم أو خلاصة كلام السيد خُي ما يلي. هكذا يفسر الآية. يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل معناه أو تقديره هالشكل يعني. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأي سببين أو بكل سببين فإن كل سبب من الأسباب باطل إلا أن تكون تجوعة عن تراضي فقط التجوعة عن تراضي الصخيرة وعند إذن هذا صار استثناء متصل ما صار استثناء من هذا بيان وهناك بيان آخر أيضا هذا البيان الأخر بالسجد الخوي رحمه الله هذا البيان الآخر أنا في التنضيف ما رأيته في التنضيف هذا البيان أنا ما شايفه نقوله عن مصباح الفقاه وأنا أعتقد أن كتاب مصباح الفقاه لو كان مطبوعا في حياة المؤلف لكان في طبعا في قسم البيت هو التنرح مفصل طهار بها وزوء بها طهار بها اغسال بها ومعاملات بها بخلاف هذا مصباح الفقهاء، لكن في القسم اللي مصباح الفقهاء موجود انا اعتقد ان مصباح الفقهاء لو كان مطبوعا في زمان حياته في زمان حياته التوحيد رحمه الله لكان يفوق كتاب التنطيق فقط المشكلة انه طبع بعد وفاته رحمه الله عليك ف بعض التكرارات بعض الزيادات بعض التص... التصصيحات اللي عادة واحد من يكتب تقرير بعدين من يطبع ينقحه يرتبه هالأشياء مع الأسف ما موجودة به فصار التنقيح هو الأكثر رغبة الناس به التنقيح به السبب على كل حال هذا البيان الثاني أنا ما وجدته في التنقيح إنما موجود في هذا الكتاب مصباح الثقاه وهو يقول فلنفترض الاستثناء منقطعا لنفترض الاستثناء منقطعا مع ذلك الآية تدل على الخصر. تعبير التنقيح هالشكل دائل يقول بما أن الله تعالى في مقام بيان الأسباب المشروعة للمعاملات هذا لا تخصوا الآية بما جاء القوم إلا حمارا هذا ما جاء القوم إلا حمارا هذا المتكلم اصلا ما كان بصية بيان أنه ما هي الحيوان ما هي الحيوانة التي جاءت منذ البيع القوم وصدف البيع إنما هذا الكلام يصدر في مقام التأكيد يؤكد أنه ما لا أحد جاء من القوم بصدد تأكيد في الشغل يقول أن جاء أحد فحمارهم جاء هذا التاكيد لمسألة أنه ما جاء أحد وليس بصدد بيان الحيوانات التي بخلاف الآية المباركة، إلا أن تكون تجاعيدا عن أضني الآية المباركة بقصد بيان ال أدلة الصحيحة الأسباب الصحيحة لأكل المال. إذن هناك لدينا حسب تعبير حسب التعبير الوارد في مصباح الفقهاء لدينا قرين مقامية. على الحصر. لو كان سبب آخر غير التجار عن تراضهم كان المفروض أن يذكر فالقرينة المقامية تكمل الحصر وتثبت الحصر. هذا هذا تعبيره رحمه الله. تعبير تعبير في الصاحب العطف أو بحسب تعبيري أنا هكذا أعبر. اللي الآنهم ذكرت ضمن بيان ذاك تعبيرهم. لما جاءت لي انا هالشكل انا اقول انه هناك في مثل ما جاءني الا حمارا لم تكن هناك قيمه لمساله جيت الحمار وعدم جيت الحمار انما القيمه للجمله المستثنى منها وهي ما جاءني احد ما جاءني القوم القيمه لذلك بينما هنا اهميه المستثناء أو الاستثناء تجاهة عن تراضين لا تقل عن أهمية المستثناء منه قبء المستثناء منه مهم وهو قولوا لا تأكل اموالكم بينكم بالباطل والاستثناء أو المستثناء هم مهم أهمية هذا لا تقل عن أهمية ذك وعليه فالمفهوم أرفن من هذه المقابلات بين لا تأكل بين الأكل المال الباطل وبين التجاره عن تراضل المفهوم عرفا هو الحصر بس هذا الشكل عبر أو أخذ بتعبير السيد يقول قرية مقامية على كل حد الدلالة على الحصر تامة ولا إشكال فيها خب قلنا ان فهم معنى شرط الاختيار فسرنا شرط الاختيار طبعا نو تفسير مني هم تفسير منهم رحمة الله عليه فسرنا شرط الاختيار بمعنى ما يقابل الاكراه وليس بمعنى ما يقابل الانجبار من قبيل حركه يد المرتعش بانما بمعنى الاكراه هذا قلنا انه تترتب على ذلك نقاط نقاط هامه وآثار هامة لا يمنغي إغفالها وقلنا أننا سنذكر بعض هذه الآثار إن شاء الله أحدها مسألة التورية وقع البحث في الكتب راجعوا البحث أنه لو أن المكره كان قادرا على التورية وما ورى رغم قدرته على التورية ما وره فهنا صاير بحث انه هذا مو مكره كيف يكون مكره كان يقدر يوري ليش ما وره لماذا ما وره خليه وره هكذا بحث موجود في الكتب احنا هذا البحث اصلا ما يدخل فيه ومن يبحث ذلك لانه حينما عرفنا ان المقصود, بال... ال... بالإخ... المقصود بالاختيار طيب النفس افضل كان قادرا على التوري وما وراء هذا ما يجعله طيب النفس خمار وراء كان يقدر يهودي مع عدلك ما هذا ما يخلط طيب النفس فعقده باطل يقينا رغم انه عمدا ترك التوريث فليكن نعم هناك بحث اخر هل يجوز له قد يقول قائل يجب عليه ان يوري لان الكذب حرام اذا ما وراء بعتك هذا الكتاب كذبون خبرا جوابه واضح اولا بعتك هذا انشاء إن بعد صدق كذب بي إن شاء مو إخبار ماذا يخبر حتى نقول لي. لماذا ما مر وثانيا نحن في بحث من أبحاثنا القديمة ما أبي يا بحثك وضحنا أن التورية كالكذب حينما يحرم الكذب تحرم التورية صح التورية غير الكذب تختلف التورية لكن حينما يحرم هذا تحرم التورية ولهذا نحن نفتي بأنه مثلا في مقام النجاة عن من, من الظالم واحد يحلف بالله حلفا كاذبا في مقام النجاة من الظالم خب هل يجب عليه أن يوري حتى ليكن كاذب لا نحن نفتي بأنه ما واجب التوفي حينما جادة التورية جادة الكذب يعني المقياس في الفرمة مسألات أن تبين شيئا على خلاف الواقع أن طريق التورية أيضا بينت شيئا على خلاف الواقع لكنه فقط الدلالة الاستعمالية الفرق بين التورية والكذب يقع في الدلالة الاستعمالية لا أكثر في الاستعمال الأفضل لا أكثر على كل حال فالمهم في مقامنا هالمقدار وهو أنه القدر على التورية لا تخلق طيبة النفس أو الرضا فتبطل المعاملة وهناك نقطة أخرى هامة هام في بحثنا هذا ما له علاقة بما قلنا من مسألة أنه من مسألة التورية أو من مسألة أنه الإكراه شنو معناه؟ الاختيار شنو معناه؟ ما هذا؟ نقطة هامة ينبغي أن نلتفت إلها هي أنه ماذا نقول في الإكراه بحق؟ مثلا هذا الذي يحكم عليه بالحجر ولي الامر مثلا يتدخل فالقاضي يحكم ببيع مالك الديون ليفاء الغرماء المالك المديون انا كاتب ديون هذا لو لو حكم القاضي ببيع مال المديون ليفاء الغرماء محجور عليه او امواله على الديون غطت كل امواله فالقاضي قاضي الشر حكمه خب هذا يبيع مكرها هل نقول ببطلان البيع؟ طبعا لأن الدين لأن الإكراه كان عن حق. أفرض الحاكم القاضي يحكم على هذا الذي ما ينفق على عائلته، على زوجته، على أولاده. ما ينفق الاعتبار يقول انا فلوس ما عندي عنده بساتين عنده دور حيوانات عنده يقول فلوس ما عندي خلو يجبره القاضي عن جبر يجب ان تبيع فد دار من الدور او فد بستان من هالبساتين حتى تعطي نفقه فهو يبيع عن اكراهن هل هذا الاكراه مبطل طبعا لا واضح انه لا او ما شابه ذلك من احتكر الطعام طعام الناس بحاجه له لا يوجد لهذا الطعام باذل فالحاكم الشرع حكم عليه بيع هذا الطعام فهو اكرها باذل هل نحكم بغطلان من له الله وأمثال ذلك لا شك في أنه البيع هنا صفل رغم الأكثر وهذا له أحد تخريجين إذا أردنا أن نخرج فقهيا خب المسألة واضحة ما حدنا غشب إذا أردنا أن نخرج ذلك إلى تخريجان إما أن نقول أن معنى تجارة عن تراض أو معنى بطيبة نفسه أو بإذنه معنى هذه يعني الادله تنظر إلى وضع المجتمع كمجتمع بما فيه من من نظام الولاية الشرعية، بما فيه من نظام الولاية الشرعية، فالخطاب ليس خطابا للملاك لا تاكلوا أموالكم أو لا يحل ماله المسلم، ليس خطابا للملاك، إنما خطاب للمجتمع كمجتمع وفيه نظام الولاية. الولايات الشرعية القضاء وما شابه في فيهما النظم فهذا تجارة عن تراض هذا لأن الولي رضيع أين من قبيل الصغير الذي هو صغير وليه أبوه يبيع أمواله لمصلحته الصحة من ذلك القب الخطاب ليس خطابا للملاك إنما خطابا للمجتمع والمجتمع لا فيه هذه النظم من نظام الولايه من نظام القضاء من نظام ولاية الاب وما شابه ذلك إما أن هكذا نفسر هكذا نخرج فلا يبقى إشكال التخريج الثاني إذا قلنا لا هذه الخطابات كلها إلى الملاك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني أيها الملاك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أو لا يحل مال لمرء مسلم إلا بطيبة نفسه. يعني لا يحل مال المالك إلا بطيبة نفسه. إذا قلنا هكذا نقول ما يخالف. فلنفسه هذا التفسير. ولكن عندئذ أدلة الولايات حاكمة على هذه حاكمة على الايه الكريمة وحاكمه على الروايات التي شرطت الرضا لأن على أساس حكومة النظر هذا اللي يسمى بحكومة النظر لأنها ناظرة إليها يقول يا غاضي أو يقول يا ولي أو يقول يا أب إذا كانت ولا الاب الآب أو يقول أيها الولي القاقل حينما يكون المالك مجنون أو ما شابه ذلك أنتو ندي ربار بمسألة رضا هذا الشئ مولى عليه بيعو فبملاك النظار أدلة الولايات المختلفة تحكم الآية المباركة تحكم الروايات تكون حاكمة بملاك النغر فبالتالي يصح بلا اشكال إذن هذا هذا الجانب بهالشكل الحاكم البحث الآخر الذي هو أيضاً مهم هذا البحث الآخر، وينبغي الاهتمام به. وتعلمون أنا أبحث، أحدث كثير من التفاصيل وأقول، أنتم طالعوها في اعتبار أنتم على معرفة، لكن أختصر على ما لا بد من ذكره. البحث الآخر الذي هو مهم في غاية الأهمية في المقام وهذا من ثمرات ما قلنا من أن من أن الشعط الإختيار هذا في مقابل الاكراه وليس في مقابل الانجبار ليس في مقابل ما يشبه حركه رعشات اليد اللي هو مجبور المريض مجبر على هالرقشة يترتب على هالنقطة هو انه لو ان المكره راضي بعد ذلك هل يصح بيعه برضاه او لا, أو لا أنه بما انه صدر مكرهان اذا بيعه باضي ما كان تجار عن تراغ رضاه الله ما إلى فعل هذا جانب من البحث مهم ويترتب لو كان الاختيار في مقابل الجبر يعني هو عن جبر عن انجبار اكم افا في لسانه فيمشي في ويخرج من لسانه. يعطيك كتابي لو فرضنا طبعا شافق احنا ما نعرفه في الانشن اقول لو انه صار هكذا هذا بعدين بحق. لا معنى الافتراض انه بعد ذلك ادارتيه صحه بيه. لا ما له يوم الغراب لا يصير لا معنى لها لهاي الصحه وانما يجب ان نبحث هذا حينما يكون مكرها حينما يكون مكرهاً وعن إكراه ضع بعد ذلك راضياً بما أكرهه عليه هل رضاه يصحح أو لا يصحح هذا البحث مهم شبيه يعني مع فوارق شبيه ببحث الفضولي الذي يبيع كتابي بدون رضاي ثم أنا اوافق ووجيز شبيه بدك فهل هذا يصحح عقد او لا هذا مهم يمغي انه نبحث قبل ما ننتقل الى بحث الفضولي. هذا نبحث وبعد هذا يأتي بحث عبد اعظم أن العبد إذا باع بلا إذن مولاه، وبعد ذلك يأتي بحث الفضول. إن شاء الله تبعاً نبحث هذه الأبحاث. والسلام عليكم ورحمة الله. وبركاته.